كواعب وأترابا للاهدرك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف قي السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا تستمطر الثل إصعا و إذعانا للاهدرك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف قي السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا استمطر الذل إصعاً وإذعانا بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصاراً وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتلق الأحذاق فرحانا بل عشت مسعر حرب في تزبد إعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وقره اتلق الأحلاق فرحانا اليوم زكف إلى الحوراء عاشقها وبات في المجنون سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربةا ان في عيشك منظورا وجلانا <تصفيق> اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدر المجنون سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربةا ان في عيشك منظورا وجلانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا يَغْدُو مُعْتَنِقًا يَبِيدُ بَيْنَ بَنَاتِ الحُسْنِ نَشْوَانَا هَذَا الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ وَيَنْشُدُهُ فَأَنَا لَهُ وَحَاةَ اللهُ رِضْوَانَا قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله ولا على من سرت للمجد رجلاه فأربع بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله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 عليها الله قد وعد الشهداء منزله مع النبين في اعلى اعاليها قد ذابت ذابت مهجتي شوقا مم. الى الجنان فبلغها امانيها مم. الى الجنان فبلغها أمانيها.